والمراد به حصول الإنسان على حقه كاملا يقال استوفى حقه إذا أخذه كاملا ولم يطرق منه شيئا ولما كان أولياء المقتول لهم حق عند القاتل والله سبحانه وتعالى مكنهم من هذا الحق وجعل لهم سلطانا أن يطلبوه وصف العلماء رحمهم الله أخذهم لهذا الحق بالاستيفاء ومن عادة أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا باب الاستفاء بعد بيان شروط القصاص لأنه لا يمكن أولياء المقتول من قتل القاتل إلا إذا استوفيت الشروط وتمت الشروط المعتبرة شرعا للقصاص فإذا ثبت أنه يجب القصاص والقوض قلنا لأولياء المقتول هذا حقكم إن شئتم أن تستوفوه وإن شئتم أن تتنازلوا عنه إلى عوض وهو الديه أو تتنازلوا بدون عوض وهو العفو المطلق فخيرهم الله عز وجل هذه الثلاثة الأمور ذلك معني أخذ بالقوض والقصاص وبين أن يأخذوا الدية يعفوا عن القتل يكون منهم العفو عن القتل ولكن تثبت لهم الدية وبين أن يعفوا عفوا مطلقا بدون دية وبدون أخذ شيء وهذا القصاص واستفاء القصاص هو جوهر القضية ومحور الأمر لأنه عن طريق استيفاء القصاص تسكن النفوس وتصل الحقوق إلى أهلها ويشفى الغليل فإن المقتول فإن أولياء المقتول في حنق وغيظ بسبب ظلم القاتل وصفكه لدم وليهم وسفك الدماء لا شك أن مرارته مؤلمة في النفوس حتى إن المرأة قد تذهل عن عقلها والرجل يذهل عن نفسه حتى يقتص من قاتل أبيه أو قاتل أخيه وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وظلالتها العمياء يشتط الغضب بالواحد فيقتل بالواحد العشرة ولا تسكن نفسه إلا بقتل العظيم فإذا قتل له أخ أو ابن أو قريب التمس أعز الناس في عشيرة القاتل فقتله بوليه ولربما قتل أضعاف العدد كل ذلك من أجل أن يشفي غليله حتى قال القائل فساغ الشراب وكنت قبلا أغص بالماء الفراثي أكاد أغص بالماء الفرات أي كان إذا شرب الشراب لا يستطيع أن يستطيبه وهذا جبل في النفوس ولذلك حكم الله بالقصاص من أجل قطع أسباب التشفي وقطع بوادر الشر والتوسع في إزهاق الأنفس كما قال تعالى ومن قتل ومن ق مغلوم ف جعلنا لوله ص القان فلا ييس في القتل إنه كان منصورة هذا الاستفاء له ضوابط في الشريعة الإسلامية حيث يمكن أويا المقتول من قتل القاتل ولكن الله بد من وجود شروط إذا توفرت حكمنا بأن لهم حق السفاء وقد تأتي عوارب وموانع تمنع من الاستفاء مباشرة وحينئذ ينبغي أن ينتظر حتى يمكن صاحب الحق من حقه تاملا ويمكن من النظر في أمره على الوجه المعتبر وعلى الصن والرشد قال رحمه الله باب استفاء القصاص أي في هذا الموضع سأذكر لك الأمور المعتبرة للحكم باستفاء اولياء المقتول حقهم من القاتل وذلك بالقصاص والقواب نعم اشترط له ثلاثة شروط يشترط الاستفاء القصاص ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى يحكم بالقصاص اولا أن يكون طالب القصاص مكلفا فلا يستفق القصاص إذا طلبه مجمون أو صبي ونحي ذلك ممن ليس بأهل كذلك أن يتفق الشرط الثاني أن يتفق أولياء المقتول على القتل فإذا كان للمقتول وليان مثلا عفى أحدهما والآخر طرد القصاص لا قصاص لا بد أن يتفق الإثنان على القصاص ولو كانوا لا بد من اتفاق العشرة فلو تنازل أحدهم عن القصاص وقال أريد الدية فحينئذ لا قصاص لأننا لو قطصينا أسقطنا حقه في الدية وهو يريد حق الدية ولا يريد حق القصاص والشرط الثالث أن يؤمن الحيف فصوء وبحل ذلك في المرأة الحامل لا يقتص من امرأة الحامل فلو قتلت امرأة امرأة ثم حملت القاتلة او كان بها حمل لم يقتص منها حتى تضع ما في بطرها ثم ينظر في مسألة طبعا وتسقي اللبأ لذا ثم ينظر هل ينتظر الى ان تتم رضاعة اولاء الى تفصيل سيأتي هذه ثلاثة شروط قصد منها تحقيق العدل وتمكين صاحب الحق من حقي على الوجه المعتبر الشرط الأول التكليف والشرط الثاني الاتفاق اتفاق أولياء المقتول على طلب القصاص والقوى والشرط الثالث الأمن من الحيث وهذه أصول في الاستفاء سواء في القصاص في الأنفس او في الأطراف في الطرف طبعا يستثنى الشرط الثاني وهو أضيق نعم أحدها كون مستحقه مكلفا كون مستحق القصاص مكلفا كون مستحقه الضمير عائد إلى القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا فالمستحق للقصاص وهو ولي المقتول المراد بمستحق القصاص ولي المقتول الذي له حق طلب القصاص وله حق العفو عن القصاص كأبيه وابنه وأخيه من عصبته وهل يدخل في هذا النساء قولان للعلماء من أهل العلم من قال حق القصاص للقرابة الوارثين سواء كانوا من جهة النسب أو السبب فتدخل الزوجة وهو الذي عليه الأصحار في المذهب وهناك رواية عن إمام احمد وهي مذهب المالكية واختارها الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إمام العلماء اختار هذه الرواية عنها من والذين قالوا إنها لأهل المراث ذكورا وإناثا على قولهم يكون للزوجة الحق وأما على القول الثاني فليس للأخت ولا للبنت ولا للزوجة حق وإنما حق للرجال العصبة وهذا هو الصحيح الذي تميل إيه النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنتم في الحديث الصحيح أما أنتم يا خزاء فقد قتلتم القتيل وأنا عاقله جعل ولايته علي بالع... وأنا عاقله من جهتي قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فأهله بخير النظرين فقول عليه السلام في هذه القضية من قتل له قتيل فأهله أهل أصلها في لغة العرب آل ولذلك المراد بهم آل الرجل وهم عصبته المتعصبون حوله ويشمن هذا الرجال دون النساء ويقال آل الرجل في العصبة قال الإمام سيبويه العدل أصل أهل لديهم أهل أصل أهل لديهم ف فالأهل في قوله فأهله بخير النظرين يعني قرابته وعصبته والذين قالوا إن النساء يدخلون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهلهم والأهل يشمل الزوجة وهذا ضعيف لأن يطلاق الأهل إذا جاء فيما, فيما ذكرنا اللي هو في جانب العصد والقتل الأشبه به الآل والقرابة وتقول آل فلان بمعنى قرابته من جهة الرجال لا من جهة النساء وأما الآهل أطلاقهم على الزوجة فهذا معروف يعني في لسان عرب معروف قال لأهلهم كثوا يعني لزوجته لكن هنا الآهل بمعنى الآل وليس الآهل بمعنى الزوجة والقرابة وإلا ضاق معنى الحديث فقالوا بخير النظرين في هذا أن يليه الرجال وهذا صحيح لأن النساء الغالب فيهن الشفقة وفيهن الضعف وهذا لا تسكن به ثارات النفوس ولا تستقر به الأحوال غالبا ولذلك تولي الرجال فيه أحظ وأقوى وهو الأشبه إن شاء الله تعالى يشترط أن يكون مكلفا والتكليف فيه جانبان لا بد من توفرهما في الإنسان ليحكم بكونه مكلفا أولهما البلوغ والثاني العقل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول انظهر إن كان الصحيح خمسة عشر لكن المراد أن التكليف له شرطان أحدهما البلوغ والثاني العقل فإذا كان ولي المقتول مجنونا لم يستوفى القصاص حتى يفيق من جنونه وإن كان صغيرا دون البلوغ فإنه ينتظر إلى بلوغه نعم فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى لم يستوفى القصاص لو أن هذا الصبي قال اقتلوا قاتل أبي نقول لا يقتص ولا يستوفى حتى يبلغ لأنه وهو صغير ضعيف فربما خوف وهدد وربما عقف على القاتل لضعفه وصغره لأن الله وصف الذرية من الصغار لأنها الذرية ضعيفة فلذلك لا يمكن أن ينظر في أمره تمام النظر وأن يحسن على الرشد والسنن إلا إذا كان بالغا عنده الحلم وعقل يميزه بين محاسن أمور وضدها ومن هنا لا يعطى لو قال اقتلوه وهو صغير فإنه لا يقتل حتى يبلغ ولو طلب فنهره ولو قال عفوات لا يقبل عفو حتى يبلغ ولو ان وليه كان مجنونا فقال قد عفوت لم يقبل عفو ولو قال اقتلوه لم يقبل طلبه ولم يستوفى القصاص والسبب في هذا أننا لا نثق بعقله ومن هنا لا يقتص لصبي ولا لمجنون فينتظر بلوغ الصبي وبلوغ وإفاقة المجمون ولكن اختلف في الوالد لو أن هذا الصبي قتلت أمه وكانت غير زوجة الوالد لأن لو كان زوجة الوالد حمله الحنق والغيظ على أن يطلب القصاص فالوالد هو وليه فهل يلي الوالد لابنه القاصر فيه رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه يلي وقال بها بعض آل العلم والصحيح المشهور عند العلم أنه لا يلي وإنما يترك إنما يلي مصرحة الصبي في تدبير أموره وأما هذا الأمر فإنه متعلق بالصبي بعينه حتى يبلغ وينظر الأحض هل يطلب بالقصاص أو يعفوه هنا مسألة ثانية وهي لو كان الصبي والمجمون كانا فقيرين محتاجين إلى المال حاجة ماسة وفي عفو أبي الأب عن القصاص مصرحة من حيث وجود البيئة وهذا أرفق بالصبي والمجنون فهل يعفو الوالد ويقبل عفوه من أهل العلم من قبل عفوه في المجنون ولم يقبل في الصبي والسبب بهذا أن المجنون يطول انتظاره ويتضرر بهذا الانتظار هذا قول القول الثاني أن الحكم مثل ما تقدم أن الحق للصبي والمجنون وهذا القول أشبه بالأصل وأقوى أنه ينتظر إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو طالت إفاقته زمنا لم يستوفى وحبس الجان إلى البلوغ والإفاقة وحبس الجان يمنع من الخروج او يوضع في موضع لا يمكنه الفرار لأننا لا نأمن من فراره وهربه حتى ولو جاء بوكيل وكفيل فلا يقبل لأنه لو فر لا نستطيع أن نقتص من الكفيل بخلاف الأموال يمكننا أن نأخذ من مال الكفيل ونسه الحق فإذا قبل الوكيل والكفيل في هذا غرر بحق أولياء القاتل المقتول ومن هنا لا يقبل كفيل ولو قال سأخرج وآتي عند بلوغي مثلا بلوغه بعد أربع سنوات قال أنا أذهب وأحضر وهذا كفيل يتكفل بحضوري بعد ثلاث سنوات بعد أربع سنوات لم يطلق ويبقى في سجني وخالف المعسر أنه يطلق والسبب هذا واضح والاستحقاق الحق بالقتل ليس كاستحقاقه بالنال والبدل في في المال ليس كالكفيل في النفس فانه لو فر القاتل وكان قد وضع كفيلا فانه بالاجماع نقص من كفيله لان الكفيل لم يقتل ومن هنا لا يقبل قوله يعني خذوا مني كفيلا بل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ولو طال الى عشرات السنين يبقى في سجن هذه جريمته والحق لصاحبه إلا إذا عفى هذا يقع في بعض الأحلام إلا إذا عفى من يشارك الصبي والمجنون فإذا كان مع الصبي المجنون ورثه وطال الانتظار فقالوا ماذا من عمر في الانتظار فنحن قد عفونا وهذا يقع ومن حكمة الله عزيزة تنظر دائما أحكام وجدت فيها تشددا وجدت فيها رحمة من وجناها فقد ينتظر إلى إفاقة المجنون فتليم قلوب أولياء ال... و... وقد لا تليم الله أعلم بخلقه وأحكم في تدبيره فإن طال الأمر إلى إفاقته عذب بجريمته وإن لم يطل فإنه قد يعفوا الأولياء ويتذمرون من طول الانتظار فيعدلون إلى الدية ويعفون وحينئذ من سواء كان المجنون فقيرا أو كان الصبي خير الله بد من الانتظار ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون الدليل على هذا الدليل على حبس القاتل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن هدبة بن خسرا وهو الصحابي المعروف الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المال بالنهد قتل ورفع الأمر إلى معاوية رضي الله عنه وقع تحادث إبعاد معاوية رضي الله عن الجميع وكان ولي المقتول يتيما فحبس هجب إلى إفاء إلى بلوغ اليتيم وشفع الحسن والحسين رضي الله عنهم وغير من الصحابة في أمره فلم يشفعه وقفل بمن قتله و انتظر, انتظر إلى البلوغ ولم ينكر أحد من الصحابة فعل معاوية رضا الله عنه عن ولذلك قالوا في هذه المسألة إجماع سكوتي لم ينكره أحد وجرى علي عمل السلف ان القاتل إذا كان ولي المقتول صديا لم يبلغ ينتظر إلى بلوغه ويحبس القاتل ضمانا لحق المقتول ووليه نعم الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في حق القصاص والقود على استيفائه أي على طلب القتل فلو أنه أي المقتول له عشر من أولياء وقرابته من أوليائه وقرابته الذين لهم حق طلب القصاص كانوا عشرين وسامح واحد منهم او عفى واحد منهم سواء عفى الى دية او عفى بدون دية فانه يسقط القصاص ويعدل الى الديه فاذا عدل الى الديه قال انا سامحت عن كل شيء ولا اريد دية ولا اريد شيء فقد سقط عشر الديه وتبقى التسعة العشار على الباقين ان ارادوا ان يعفوا ايضا هم سقطت الديه كلها وسقط القصاص وإن قالوا نريد حقنا من البياء أخذ كل واحد حقه ونصيده وعلى كل حال طبعا هناك تفصيل في هذه المسألة لكن الأصل أن عفو البعض يسقط القصاص والسبب في هذا أن له حقا والقصاص لا يتبعض يعني بحيث أنك ما تقول أنه إذا عفو البعض نبقل للبعض حقا لأن الآخر يريد الديا فإذا أراد الديا وقتل القاتل لن نستطع دفع الديا إليه ومن هنا لا قصاصة مع عفو البعض بل يعدل إلى الديا ولابد بناء على هذا وهذا شبه جماع عند العلماء من اتفاق الجميع على طلب القصاص لا بد من اتفاق الأولياء على طلب القصاص والقتل نعم وليس لبعضهم أن ينفرد به وليس لبعضهم أي بعض المستحقين للقصاص أن يذهب أن يطالب بالقتل ليس له ذلك طيب لو أنه قتل, لو قتل رجل آخر وكان له ثلاثة أولياء مستحقون للقوض والقصاص فقام أحدهم وقتله قبل أن يحكم في قضيته وقبل أن يحكم القاضي بالاستفاء قام أخذته الحمية فقتله إذا قتله إما أن يقتله قبل عفو الباقين وإما أن يقتله مع اتفاق الباقين عن القتل أو يقتله وقد عفى البعض وطالب البعض إذا قتله وقد اتفق الجميع على قتله فلا إشكال أنه لا قصاص لأنه سيقتل يقتل لكن يؤدب ويعزر لأنه كان المنبغي أن يناط الأمر بولي الأمر حتى يمكنه من حقه فلما استعجل وقتل يسموه افتيات على الحافل والقاضي فحينئذ القاضي يعزره بما يناسبه الحالة الثانية أن يعفو الجميع او يعفو البعض إثنان شريكان في القصاص قام أحدهم وقال عفوه فغضب الآخر وأخذ سلاحه وقتله فإذا ثبت العفو عند القاضي فإنه حينئذ يقتص من هذا الثاني لأنه إذا ثبت العفو حقن دم المقتول اللي هو القاتل في الأصل فإذا جاء وقتل فقد قتله بدون وجه حق لأنه ما له حق في القتل وحينئذ يقتص منه في قول جمهور العلماء رحمهم الله لأنه في هذه الحالة لا حق له في القصاص لكن إذا لم يعلم بعفوه وجاء وقتله وهو لا يعلم أن شريكه قد عفى فحينئذ شبه ويدرع عنه الحق ولا يقتص إذن إذا اتفقوا على طلب القصاص ولم يحكم القاضي بالاستفاع وقتل بعضهم فإنه لا قود ولا قصاص على هذا القاتل لمن طلبوا حقه وهو مقتول مقتول لا محالة وحينئذ لم يتعدى وإن عفى بعضهم وثبت عفوه عند القاضي وعلن شريكه فأخذه الحنق وقتل فقد قتل معصوما وحينئذ ليس له حق في هذا القصاص لأنه بعفو شريكه سقط القصاص وحينئذ يكون كأنه قتل معصوما إذا استوفي الشروط يقتل به ويقتص وأما إذا كان لم يعلم بعفوه وقتله أو قبل أن يسأل هل هو عافي أو غير عافي وقتله فإنه لا يقتص بوجود الشباب وإن كان من بقي, من بقي غائبا أو صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل وإن كان من بقي قال بعض الورثة نريد القصاص ولهم شركاء فيهم صبي او مجنون أو غائب فإننا ننتظر الغائب حتى وننتظر المجموع حتى يبلغ حتى يفيق والصبي حتى يبلغ مثل ما قدمنا في مسألة المستحق ففي هذه الحالة لا يقتص بقول بعضهم يعني لو أنهم كانوا عشرة فلو طالب الأكثرون مثلا تسع كلهم طالبوا وبقي يتيم قاصر دون البلوغ نقول لا حق لكم حتى يبلغ هذا اليتين فإن طلب القصاص اقتص وإن لم يطلب القصاص فلا أشكال يعدل إلى الدياء وإلى العاف المطق على حسب حاله على حسب الحال ودناء على ذلك لا ننظر إلى الأكثرية أكثريتهم ولا ننظر إلى نوعية الذين عفوا والذين هم غائبون إنما ينظر إلى إجماعهم واتفاقهم هذا هو الذي حبر به اتفاقه اتفاقه أوليائه فلابد أن يتفق المطالبون بالقصاص على طلب القصاص نعم. الثالث أن يؤمن في الاستفاء أن يتعد الجاني الشرط الثالث أن يؤمن في الاستفاء والقصاص أن يتعد أن يتعد المقتص وهو قال الجاني والواقع اولياء الجاني هم أولياء المجني عليه أعيد عبارة أم يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني هو أن يعتدى على الجاني ممكن لكن أن يؤمن في القصاص التعدل هذا الأصل عندما يؤمن الحيف بعضنا يقول أن يؤمن الحيف بعضنا يقول أن يؤمن الاعتداء والزيادة المراد بهذا أن نأمن عند حكمنا بالقصاص من الزيادة على الحق وتوضيح ذلك أن القاتل يقتل ولا يقتل معه غيره فلا يؤخذ بجريمته من لا جريمة له وتبرز هذه الصورة وتتضح أكثر شيء في الحامل المرأة الحامل ففي جنينها وفي بطن في بطنها الجنين الذي لا ذنب له وحينئذ لو قتلناها قتلنا نسين بنس واحد والله عز وجل يقول كُتِبَ عليكم القصاص في القتل ويقول سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وبناء على ذلك لا يقتل هذا الجنين لأنه لا ذنب له فينتظر إلى وضعها فذكر العلماء هذا الشرق تنبيها على هذه النسألة أنه لا تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها والأصل في ذلك في الحدود أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصتين مرأة التي زنتا وأتي بهنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محصنتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة أن يبقى معه حتى تضع ما في بطنها ثم يأتي بها إليه وفي الثانية قال حتى تربعه وجاءت به لأنه لم يوجد من يقوم به ويرضعه فهذا يدل على أنه لا يجوز التعدي على المرأة الحامل لأن الجنين لا ذنب له ثم ينظر إذا وضعت ما في بطنها سقط ومرت بسقي اللبأ لأنه يكون به أوده حياته ولا بد له منه وهو اللبن الذي يكون بعد الولادة ثم ننظر في رضاعته ان وجدت امرأة بديل ترضعه وتقوم عليه أخذت أمه وقتص منها قتل وإن لم يوجد امرأة ترضعه والولد متعلق بأمه لا يريد إلا أمه ولا يرتبع إلا أمه مثل ما وقع لموسى حرمنا عليه المراضع من قبل بعض الأولاد فيه حس عسيلا كان يقبل إلا سدي أمه فإذا أبى أن يقبل إلا تدي أمي فإنه في هذه الحالة لو قتلنا أم قتلناه معاه لأنه سيمتنع من الرضاع ويموت أو يستضر في صحته فحينئذ نكون قد حصل القصاص من الجاني والزيادة وهي زيادة الضرع الجنين. فننتظر إلى أن ترضعه وتفطمه ثم بعد ذلك يقتص من هذه الأم إذن الشرط أن يؤمن الحيف كما يعدر بعض العلماء وأن تؤمن زيادة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقتل الأم مع جميلها إصراف في القتل لأنه فلا يسرف في القتل أي لا يجد على قتل القاتل وأخذ الجاني بجنايته دون أن يستتبع من لاحق لا في قتله أو يستتبع من لاحق في الحق الضرر به كالجنين بعد وضعه ومن هو أن يظهر في العلماء ونحن الله نص على أن الجنين لا يقتل مع أمه لا تقتل الأم وهي حامل بجنينها حتى لا يكون إزهاقا لنسين في نفس واحد وهذا ليس بالعدل أن تتقل أن يقتل النفس الضريئة مع النفس القاتلة في مقابل نس واحد هذا وجه أنه يشترط الأمن من الحيث والأمن من التعدي على الجاني وذلك التعدي على الجاني يعني بقف ولده معه ونحن ذلك نعم. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسطيه اللبع على حامل فإذا وجب أي القصاص على حامل المرأة في بطنها جميلة هذا لا إشكال فيه مثل ما ذكرنا طيب لو أنها كانت حائلا حائلا قبل الحكم عند جنايتها كانت حائلا ثم جامعها زوجها وحملت وظهر الحمل بعد حكم القاضي بال بالقصص والاستفاء ثبت عند القاضي طالب أولياء المقتول واستحق القصاص ولم يبقى إلا التنفيذ جئنا ننفذ ووجدناها حاملة فإنه لا يقتص منها فليست العبرة بحالها أثناء القتل لأن أثناء القتل حائد العبرة ووجود الضرر والتعدي في أثناء القصاص والاستفاء ويستوي في هذا أن تكون حاملا في بداية حملها أو تكون حاملا في نهاية حملها أو وسطا بين ذلك لأن العلة هي يتعدى في القصاص وهذا يصمن أحوال هذه كلها إذا اختلف فقالت إني حامل فقال أولياء المقتول هي ليست بحامل بل حائل عرضت على أهل الخبرة فإن قالوا إنها حامل انتظر وإن قالوا إنها حائل اقتص تعرض الآن الحمد لله في زماننا يمكن اكتشاف ذلك وتثبت من على وجه بين نعم ثم إن وجد من يرضعه وإلا تلكت حتى تفطمه ثم إن وجد من يرضعه يرضع هذا الصبي الذي وضعته وجد من يرضعه لا إشكال يدفع إليه وترضع المرضعة إن لم يوجد من ترضعه ما وجد امرأة ترضعه او وجدت امرأة ترضعه ولكنه لا يقبلها ولم يرضى بها حينئذ وجودها وعدمها على حد صاف فينتظر حتى تفطمه نعم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ذكر المصنف رحمه الله القصاص في الطرف والحقه بالقصاص في النفس في هذه المسألة لأن المرأة الحامل إذا قطعت يدها مثلا امرأة قطعت يد امرأة وجئنا نريد نقتص منها فوجدناها حاملة في الغالب انه اذا قطعت يدها وهي حامل اما وتسقط جنينا يعني ما تتحمل معروف ضعف ان ربها تسقط ما هو اخف واقل من هذا وبناء على هذا ينتظر الى ان تضع الجنين وبعد ان تضع الجنين تختص منها وهكذا لو, لو كانت زانيه وحملت من الزنا إذا كانت ذكرا وريد جلدها انتظر حتى تضع وإن كانت محصنة في هذه الحالة ينتظر إلى وضعها للجنين ولو كان من الجنة حتى تضعه وثم بعد ذلك يقام عليه الحد القصاص للأطراف وإقامة الحدود حكمهما حكم القصاص للنفس فالمسألة تدور حول أصل واحد بل إن الحد وتنفيذ الحد هو الأصل في تأخير تنفيذي عن المرأة الحامل مثل ما ذكرنا في قصة المرأتين التي نزنتها والحديث في أمرهما صحيح وثابت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله مسألة القصص للأطراف من باب التنبيه بالنظير على نظيره ويسميه العلماء مسائل النظائر وإذا جاي يبحثون يقولون المظام هناك مسائل تذكر تبعا هي ليست في أصل باب لأن الباب القصاص النفس وقد يقول قائل كان المنبغي أن يؤخر مسألة القصاص الأطراف من الحامل إلى باب القصاص الأطراف ولكن المصنف ذكر هذا من باب المظام ومن هنا يعتني العلماء بذكر المسائل بأقربها شبها وتعرف هذه بالمظام يعني تذكر في أقرب المواضع وتجمع المسائل مع أنها ليست تحت الباب نعم والحد في ذلك كالقصاص هذا هو الأصل لأن الحد النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تنفيذ الحد بخوف الضرر على الجنين وهو أصل المسألة والحد في ذلك كالقصاص بل هو أصل مسألة القصاص الحد مثلا لو كانت لو شربت الخمر وضع يدل امره حامل او زنت او قذفت فانه ينتظر الى ان تضع ما في بطنها ثم يقام عليها حد الزنا وحد القذف وحد الخمر وهكذا لو سرقت لا تقطع يدها ينتظر حتى تضع ما في ضطنها ثم بعد ذلك تقطع يدها للعله التي ذكرناها نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائده وآلة ماضية ولا يستوفى قصاص هناك مراحل المرحلة الأولى أن يحكم القاضي بثبوت قصاص المرحلة الثانية مرحلة التنفيذ للقصاص ففي مرحلة التنفيذ القصاص طبعا لا يمكن أن ينفذ القصاص إلا بعد ثبوت الحق وحكم القاضي به فإذا قضى القاضي بتنفيذ القصاص إنه ثبث لذنان حق القصاص فالتنفيذ يفتقر إلى أمور لابدا من وجودها أولها أنه لا يستوفى إلا بحظة السلطان او الحاكم او القاضي او من ينيبه وذلك وذلك لأنه تطرأ أمور أثناء تنفيذ الحد لا بد من الرجوع فيها إلى رأي القاضي وحكم القاضي وهذا أصل حتى في الحدود والسبب في ذلك تلافي الضرر بعدم وجود القاضي أو الحافظ بعض العلماء يقول لا يشترط واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لولي الدم اذهب فاقتله أمروا يذهب ويقتله ولم ينصد وكيلا عنه عليه الصلاة والسلام ولأن ماعزا لما آدته الحجارة ودرك حرها فر رضي الله عنه وأرضاه فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لعله يرجع فيتوب فيتوب الله عليه في رواية يراجع نفسه فقالوا إنه إذا أقر بالزنا وكان القاضي موجودا وقال رجعت عن إقراري أوقف التنفيذ لأنه لا يوقف التنفيذ إلا بحكم القاضي ومن هنا يمكن أن يشتاط لدماء الناس وحقوقهم لأن هذا يسمونه حق الجاني بعد صدور الحكم فللجاني حقوق بعد صدور الحكم عليه لا يمكن الاحتياط فيها بشيء على الوجه المعتبر إلا بوجود القاضي أو الحاكم كل من هنا كل منهما والحمد لله هذا موجود في زماننا وجرت العادة هنا ولله الحمد لله يوجد من يكون وليا وكيلا عن القاضي وهذا الحقيقة في احتياط وهو أحوط المذهبين لما فيه من صيانة لحق الجاني وخوف أن تطرأ أمور يحتاج فيها إلى النظر وحينئذ تحقن بماء الناس وتحفظ وأيضا منفذ القصاص على الوجه المعتبر إلا بحضور الحاكم أو نائبي حضور الحاكم لا شك أنه أبلغ في الزجر وأبلغ في تنفيذ حكم الله عز وجل وأعظم أكثر تعظيما لشعائر الله عز وجل ولذلك حضر الخلفاء الراشدون كان بأبو الخلفاء الرجيم يحضر تنفيذ الحد وتنفيذ القصاص لما في ذلك من إعلاء كريمة الله عز وجل وحصول الهيضة أكثر وأذلر أما كون الآلة حادة فهذا أصل في الشريعة أنه لا يعذب عند القتل وعند يزهاق الروح قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا لبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح تبيحته وهذا في البهاين فالآدم من باب أولى فإذا أريد القصاص مما يجوز أن يمكن القاضي ولي المقتول ويقول له هذا قاتل أبيك فاقتل من شئ فيكون ولي المقتول معه سلاحه أو سيفه وعذا في القديل كان موجودا هذا فإذا قال أريد أن أقتله بنفسي ينظر في سيفه والآلة التي يريد أن يقتل بها فإنه ربما كانت كالة يعني ما يحدها كما ينبغي حتى يضر بالمخصول بالقاتل إذا قتله فإذا كانت كالة ليست ماضية يعني ما لم يحدها كما ينبغي يعذب الشخص لأن هذا لا ينفذ الإزهاق بسرعة لا يحصل الإزهاق بسرعة فيتعذب وهذا لا يدوس كذلك أيضا ربما وضع السم في آلته وهذا كان يفعله البعض فيضع السم في الآلة وهذا زيادة في التعذيب لأن القاتل ما قتله, قتله بهذا الوجه وحينئذ لابد أن يتفقد آلة القاتل لكن في زناننا وضع من يقوم بالتنفيذ من بيت مان المسيين وهذا نص عليه بعض العلماء وأريح الناس من هذه الأمور فأصلح الأمر الناس كفوا فيه وحصل بحمد الله عز وجل الرفق من كثير من هذا هذه الدواخل والاعتبارات التي ربما يفعلها البعض احتيالا لحقه ومبالغة في التشفي لكنهم كان نصه على هذا على الأصل أنه يتفقد آلة القاتل وينظر فيها نعم ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيفه ولا يستوفى في القصاص النفس إلا بضرب العنق بالسيف هذه المثلة في الحقيقة فيها تفصيل الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه لا قود إلا بالسيف وحينئذ إذا قتل المقتول قلنا لأوليائه وقلنا لمن يقوم بالتنفيذ خذ السيف وضرب عنق القاتل فاقتله هذا مختاره المصنف رحمه الله لكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء حاصله أن القاتل إذا قتل بطريقة وطالب أولياء المقتول وعصبته أن يقتل بنفس الطريقة كان من حقهم ذلك إذا قتل بطريقة مثلا أخذ المقتول وقطع يده ثم قطع يده الثاني حتى نزف ومات نقول لأوليائه اقطعوا يديه بالطريقة التي قطع بها يدي المقتول لو أنه أخذه وضربه بحجر على رأسه حتى رضخ رأسه ثم مات قلنا لهم خذوا حجرا كالحجر الذي قتل به واضربوه مثل ما ضربه هذا الأصل في القصاص وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ففي الصحيحين من حديث أنس بن نالك رضي الله عنه أن جارية من الأنصار وجدت قد رضل رأسها بين حجرين يعني أخذت المسكين بين حجرين وضرب رأسها حتى ماتت فقيل لها من فعل بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها نعم فأخذ اليهودي فأقر واعترف فأمر منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ رأسه ويرضين حجره وفعل به مثل ما فعل بالجاري ولأن الله يقول كتب عليكم القصاص والقصاص من قص الأثر إذا تتبعه فنتتبع جناية الجاني ونفعل به مثل ما فعل بالمجنية عليه, عليه وهذا الحقيقة يختار غير واحد من علماء أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل إذا طلب أولياء المقتول فقال قال أولياء المقتول لا نريد أن يقفص السيد نريد أن نشفي غليلنا وأن نأخذ حقنا كاملا بأن نفعل به مثل ما فعل بالمجن عليه كان من حقهم هذا ويوكنون من هذا الحق ولو أنه أخذه فغطه في الماء حتى غرق ومات قلنا لم خذوه فغطوه في الماء مثل ما غطه ولو ربطه ورماه في بركة حتى مات قلنا له اربطوه كما ربط المقتول وارموه في بركة مثلها يموت غرقا كما قتل غرقا ولو أنه أشعل عليه النار فوضع الوقود عليه ثم أشعل به النار فحرقه قلنا لهم خذ الوقود وافعلوا به مثل ما فعل بالنجنيع هذا أبلغ في زجر الناس وأشد هيبة في زجر المجمنين ولو أن ولي الأمر مثلا في بعض الأحوال المشتفناء يفعل هذا عند استشراء الناس في القتل يكون أبلغ في زجرين وهو أبلغ في إسكانة ثائرة وهدأت النفوس ولكن العذر بالقتل إذا قتل يقتل وفي حديث إذن ماجه لا قود إلا بالسيف ولكن الحديث ضعيف ولو في السن عارض ما هو أصح منه فإن حديث الجارية في الصحيحين لكن المشكلة لو أنه قتله بطريقة محرمة مثل أن يسقيه خمرا والعياذ بالله ويبالغ في سقيه حتى يموت لأنه إذا سقي الخمر سكر وحينئذ لا يجوز لنا أن نسقيه الخمر لأن هذا يفضي إلى حرام فقالوا إنه لا يفعل به مثل ما فعل في هذه الحالة قالوا إنه لا يوجر الخمر في حلقه حتى يموت لأنه يؤدي إلى حرام هذا يستثنى قالوا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنية عليه ولأوليائه طلب ذلك لهم الحق في طلب ذلك ويمكنهم السلطان والقاضي من ذلك بشرط ألا يكون الفعل محرما ولا يمكن الاستفاء به مثل ما ذكره في الخمر في زماننا المخدرات يحقنوا بكمية كبيرة من المخدر تقضي عليه فإننا لا يمكننا أن نقول لأولياء يحقنوا لأنه في هذه الحالة سيسكر وستأثر عليه قبل الإزهار ولا يجوز تعاطي المسكرات والمخدرات فحينئذ يعدل الى السيف ويقطع وتدق عنقه ويقتص منه بالسيف نعم ولو كان ولو كان الجاني قتله بغيره ولو كان الجاني قتله بغيره مثل ما ذكرنا يرى المصنف أنه لا قصاص إلا بالصيف لحديث لا قود إلا بالصيف وهذا مرجوع والصحيح أن الأولياء المقتل يطالبوا بالقصاص مماثلة هذا يسميه العلماء القتل بالمماثل القتل بالمماثل أخذ حديدة عريضة فضربه في رأسه فشجر رأسه نصفين نقول لهم خذوا نسفة حديبة أو مثلها واضربوه بمثل ما ضرب به وليكم أخذه فغطه وكتم نسمه أو ربطه أو فعل به أي فعل غير محرم نقول لهم خذوه وافعلوا به مثل ما فعل هذا أصل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فنحن نقطص من الجاني لأخذه بجنايته مماثلة قال رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ ما حكم القصاص داخل حدود الحرم أسابقكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وصحبه ومنونه أولا وقبل كل شيء الأسبوع القادم إن شاء الله عندي ظرف لا أستطيع الحضور فينبه الإخوان على هذا إن شاء الله لكن الأسبوع الذي بعده سيكون هناك درس الأسبوع القادم الدروس في جدة ومكة والمدينة يعني عندي ظرف ولا أكون موجودا ونسأل الله تيسيد القصاص في الحرم في خلاف بين العلماء رحمهم الله ومن أهل العلم من قال يقاد في الحرم خاصة إذا حصل الإزهاق في الحرم فمن قتل في الحرم قتل في الحرم وهذا للأصل الذي ذكرنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ولأن القاتل لم يعظم الحرم فيأخذ بجنايته وجرينته ولأننا لولا لم نقتص من من يجني في الحرم أو لا نقتص من الشخص إذا كان داخل الحرم فمعنى ذلك أن نجعل الحرم محلا للمجرمين والمفسدين فكل قاتل إذا قتل ما يسعه إلا أن يدخل البلد الحرام حتى لا يتعرض له وفي هذا من الشر والبلاء ما الله بيعلم بل تصبح هذه البقعة المفضلة المشرفة بقعة الفساد وأهل الشر وهذا كله يناقل شرع الله عز وجل وبناء على ذلك قالوا يقتصوا من الجاني ولو كان في الحرم وهذا أقرب إلى الأصول وأوفق والله تعالى العالم أسابكم الله فضيلة الشيخ بالنسبة للمماثلة في القصاص لو قتل بالتحريق كيف أجمع بين ذلك وبين النهي عن التعذيب بالنار أسابكم الله لا تعارض بين عمل وخاص وإن عاقبتم فعاقبوا من يثني ما عقبتم به هذه مسائل مستثنى دائما الفقه الفقه أن تنظر إلى الأصول العامة ومستثنية منها فتجعل الأصل العام كما هو مستثني على استثنائي وبهذا تكون عملت بشرع الله عز وجل وطبقته قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به أنهي عن التحريق عقوبة مبتدأة عقوبة منشآن لا ننشأ العقوبات في التحريق بالنار ولا يعزب بالنار إلا رب لكن هذا أخذ بالجناية والجريرة وأمرنا الله عز وجل أن نعاقب بمثل ما عقدنا ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينهى عن التمثير وقال لأميره على السرية أغزوا بسم الله في سبيل الله لا تقتلوا شيخا ولا صغيرا ونمرأة ولا, ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلونها عن التمثيل للقتلة ولما خرج العرنيون إلى الإبل بالقاحة وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سملوا عينه وأخذوا المسامير من النار فسملوا بها عين الرائي فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالرائي فسمر أعينهم في رواية سمر وسمر فعل به مثل ما فعل والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما أخذتم به هذه امور مستثرة وأحوال مستثرة لوجود الموجب باستثائها وبناء على ذلك يجوز في هذه الحالة أن يؤخذ الجانب جنايته مثل ما يوجد الآن عندنا الأكسيد أعوذ الله وإياكم المواد الحارقة المواد الكيموية يؤخذ المظلوم المقتول ظلما ويأتي ويصبه على رأسه ويصبه على بدني او يربطه ويقتل بأفشع الصور يأخذ مثل هؤلاء المجلمون ويضعون أمام الناس ويفعل بهم مثل ما فعلوا بالجماعة يكون في من الزجر والردع خاصة في هذه التي نشأت من القتل الذي توسع في بعض الناس في الجرائم المنظمة فهذه لا شك أنها تردع ويكون وقعة في النفوس بريغة فالجاني يكبت بجنايته ومن تسول له نفسه ذلك يرتدي عن الإقدام على فعله وهذا هو مقصود الشر أن يعتبر الناس ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون قالها أصدق القائلين وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى فإذا قص من الجناية بمثلها بأي أن كانت هذه الجناية أنها لم تكن محرمة فلا إشكالنا هذا أبلغ وأوجب في حصول المقصود شرعا والله كحالا أعلم أسابكم الله فضيلة الشيخ إذا طالب أبناء المقتول بالقصاص وعفى أحدهم فطالب الديا فقال إخوته نحن نعطيه حقه من الديا من أموالنا ونريد أن نمضي القصاص فهل يمضي أسابكم الله لا ما يمضي هذا حكم جديد هذا لو أعطوه ملع الأرض ذهبا لا يمضي قال قد عفوت فقد عفاه وبناء ذلك يسقط القصاص هذا أصل قالوا نعطيه من عندنا هذا ما. الأمر متعلق به إذا قال عفوت في هذه الحالة سقط استحقاق الدم فإن كانوا يريدون أن يرضوه بالمال لم يرض المقتول الذي سيقتل لأن الحق المقتول ما هو له فقالوا نرضيه بالمال هذا غير إذا قالوا اتفقوا فيما بينهم قالوا نعطيك المال لا تعفو هذا شيء آخر إذا فيما بينهم قالوا ما درمك فقير ومفتاجه تريد المال نعطيك المال ولا تعفو هذا شيء آخر يكون مثلا شخص مجرم مفسد وفي القرابة أحد ضعيف او فيهم من عنده حنق وغيظ وخافوا إنه إذا لم يقتل بالقصاص إنه يذهب ويقتلوا ويحصل ضرر فأرادوا أن على قريبهم أن لا يعفوا لهم حق لهم حق أن يضغطوا على قريبهم أن لا يعفوا. في هذا يعني شيء تفاهمون بينهم في نعم أنه من ناحية شرعية إذا قال قد عفوا فقد عفوا وسقط الحق ويصبح الحق مشتركا لأنه حق للمقتول أن لا يقتل للقاتل أن يقتل وحق لهذا أن يكون له حقه في الدين نعم الله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة الشيف يسمع من البعض إذا تم تنفيذ القصاص من القاتل الشتم والسب واللعن هل يجوز هذا أم أنه تطهر من جنايته بهذا الحد أسابكم الله لا يجوز أن يسب ويشتم ويلعن لا القاتل ولا من طبق عليه الحد كالزاني ولا شارب الخمر لا يجوز لأحدا يلعنهم أو يسبهم أو يشتمهم فالله أقامهم أمام العباد اعتبارا ولم يقمهم شماتة ولم يقمهم تعييرا يعني يعييرهم الناس او يسبوهم وينتخصوهم لا يجوز هذا والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر قال بعض الصحابة تبا له وزجروه فقال عليه الصلاة والسلام مه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله رجل تقطر لحيته من الخمر قالوا تبدل له هذا الذي تقطر لحيته من الخمر قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله فالله يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن خيرا منهم فإحمد الله على العافية واسكره عن عافاتك وقد يكون الإنسان مبتلا بذنوب ويفضحه الله بها لكي يرفع درجته لأنه يطهر بها في الدنيا ثم يصرف له الحالة ويفسر له خاتمته وقد يكون غير ممن يراه يفعل الذنب ويسره الله عز وجل فيتراكم عليه الذنب تلو الذنب تلو الذنب حتى يهلكه وقد يكون سببا في سوء خاتمته والعياذ بالله فلا يدخلن أحد بين الخالق والمخلوق هذا ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى فإنفسابهم إلا على ربي لو تشعرون فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل وهكذا في اهل الجرائم وأهل الفسوق وأهل الجنايات لا يصخر الإنسان منهم ولكن يقول الحمد لله الذي عافانا من مبتلاهم به ويشعر بالضعف والمسكنة والحاجة إلى ربي فإن الله إذا أراك عورة من أخيك لم يركها لكي تشمت به ولكن أراكها لكي تعرف المقدار نعمة الله عليك وفضله وجميل إحسانه وجليل كرمه عليك فلا تسئ إلى عباد الله والله يقول لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فمن هنا قال بعض العلماء إن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر وقد تجد الرجل لحياته إلى نص صدره وهو من أكثر الناس حقدا وحسدا وكراهية للناس واحتقارا للناس وقد تجد الرجل حليقا وحاله تراثد تزدري كانت كأنه غير صالح ولكنه من أذر الناس بوالديه وأوصلهم لرحمه وأكثر جودا وكرما وسخاء المظاهر ليست هي كل شيء العبرة بالجواهر والحقائق صحيح أن المظاهر تتبع الجواهر لكن لا يصخر الإنسان وقد ترى الإنسان نعرف بعض العصات منهم من يكون مبتلى بشرب الخمر وهو من أحسن الناس في أشياء يفعلها في دوله وكرمه وسطره لعوراتهم السمين وتفريجه لكرباتهم وما يكون منه من الخير قل أن يوجد نظير له ولكن الله ابتلى فهي ابتلى بشرب الخمر ليس معنى هذا أنه قد انتهى قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فليجلدها الحد ولا يثرب التثريب الملامة فنها أن يلومها بعد إقامة الحد قال من ابتلي بشيء من هذه القادرات فأدلنا صفحة وجه أقمنا عليه حد الله وقال صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه الحد فوكفارة له في الدنيا فهذا أصل لا تحتقر أهر الجرائم ولا تشمت فيهم ولا تتبع الحديث عنهم إذا أقيم عليهم الحد فهو كفارة لهم وطهارة لهم خاصة في الحدود التي هي غير القتل أن القتل في تفصيل عند العلماء رحمهم الله لكن ينبغي الإنسان أن يخاف وكم من معافة ابتلاه الله بتعييره الغير النقطة الأخيرة التي أشد أن ننبه عليها التعيير والانتقاص يكون على صورتين الصورة الأولى أن يكون في الجنان والقلب والصورة الثانية أن يكون في اللسان فإذا رأيت عاصيا او رأيت مبتلا او رأيت أحد يفعل معصية لا تشمك فيه ولا تتكلم عليه تقول كيف يفعل هذا وما يفعل هذا ولماذا يفعل كذا هذا ليس من شغلك ولا من شعلك من شغلك وشعلك أنت انفطر يتفطر قلبك في يدي الله فتقول يا ربناك الحمد العافية اللهم عافية اللهم عافية ولا تبتليني يسأل الله لأخيه وادعو له بظاهر الغيب هذه هي نصيحة المؤمن لأخي المؤمن أما أن يذهب ويشمت به ويشهر به ويكون حديثه في المجالس رأيتم فلان كيف فعلوا به وفلان الذي فعل ولربما يتوب هذا النسكين ويأتي هذا يعير عليه ويتابع وهذه هي المصيبة العظمى التي بلية منها المسلمون خاصة في هذه الأزمنة الأخيرة أن العصاف والمجنين إذا دخلوا السجون قضية عليهم وانتهى أمرهم وأنه إذا أقيمت عليهم الحدود أصبحوا محل نبذ من الناس وهذا لا ينبغي إذا أقيم الحد على الإنسان تفتح له أبواب التوبة وأبواب الصلاح وأبواب الاستقامة ويزور أهل الخير يقول له يقول له لعل الله عز وجل أن يبارك لك فيما بقي من عمرك ولا تيأس وكلنا خطاء وكلنا مدربون والأمل في الله كبير فإن الله يحب أن يهدى عبده ويحب أن يتوب عبده إليه فانظر إذا جعل الله توبته على يدك وانظر كم يكون من الخير للأمة حينما يفتح بمثل هؤلاء الأمل وأبواب الأمل وهم مكروبون منكوبون منبذون يحتاجون إلى من يرحمهم يحتاجون إلى من يحتويهم يحتاجون إلى من يريهم بارقة الأمل لكي تصلح أحوالهم ما أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام عذابا على العذاب وإنما أرسله رحمة للعالمين وأرسله سعة لا ضيقا وأرسله رحمة لا عذابا ويسرا لا عسرة وقد قال أبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وقال إن منكم منفرين فهذا الذي ينصد نفسه للدخول بين الناس ودين ربهم وللاطلاع على أعمال العباد والتشيير بهم قد فعل سوءا بنفسه وبالناس ولا والله ما اتق الله في نفسه ولا في عباد الله فعلى الإنسان أن يذن نفسه المرأة أمه عند السيد سيدها يقول له النبس صلى الله عليه وسلم فليجددها بحد ولا يثرب وهو سيدها الذي تعير به يعير بها ويؤذى بها ومع ذلك يقول ولا يثرب قالوا لأن التثريب يحطم الإنسان ويقتل معاني الأمل في نفسه ويجعله كأنه انتهى وهذا هو الذي نجده كثيرا خاصة في هذه الأزمة وعلى الهدات والدعاة والمسيحين وعلى الأئمة والخطباء أن يمده الناس على هذا ونبين لهم أن هؤلاء مكروبين وأن هؤلاء معذبين يحتاجون إلى من ينتشلهم يحتاجون إلى من يذكرهم وكل مننا يسعى النفس هل هو سالم من الذنوب لربما يكون الشخص عنده صغير من صغائر الذنوب يداوم عليها يبلغ ما بلغته كبائر الذنوب يمكن بأضعاف أضعاف ولربما يكون الواحد منه يحتقر بعض الصالحين أو يتكلم في مناهجهم أو أفكارهم يبوء بالذنوب والسيئات التي لم تخطر له على بال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله ما يوقي لها بالا فالاستقامة الحقيقية الملتزم الحقيقي هو الذي يشق على نفسه ويعلم أن الهداية ما كانت له ولا لأبيه ولا لجده ولا حكرا عليه ولا حكرا على آله وإنما هي من الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى وأن الله رحمه وأن الله نطف بهذه الهداية فلا يتخذ من هدايته وصلاحه وسيلة لتعيير الغير وانتقاصه عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودعيه بالناس من ناس طوبى لمن شغله ربه عن نفسه وشغلته نفسه عن الناس فأقبل عليها فاستكبل نواقصها وطوبى لمن جعله الله رحمة للعالمين فآوى إلى الناس وآوة الناس إليه ألا أنبئكم بأقربكم مني مجيسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون فهم المبشرون للمنفرون وهم الميسرون للمعسرون دعنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته والله تعالى عنه فضيلة الشيخ قل السائل إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قد سلم من الصلاة فهل أعود إلى المنزل أم أصلي وحدي أم أنتظر أحدا وأصلي معه أثابتهم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام الأثنان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إما بعد فهذه المسألة تعرف بالجماعة الثانية فقد اختلف العلماء فيها والجمهور على جواز إحداث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فقام أبو بكر فتصدق عليه فصلى معه هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى بطلان مذهب من يقول إنه يذهب إلى بيته لأن الرجل صلى في المسجد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه والاستدلال بحديث القباء حينما تأخر عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا ولم يعرج وذهب إلى المسجد إلى بيته الجواب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى جماعة ثانية لوقع لو الحرج للصحابة ولكان فيه من مما لا يخفى بالنسبة للصحابة حينما يروا أنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يطيب خواطر أصحابه وكان نعم الصاحب لصحبه صلواته ربي وسلامه عليه فذهبوا إلى بيته هل ذهب ليجدد وضوءه هل ذهب عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يكسب خواطر الصحابة ما في دليل صريح لأنه ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام ثم إننا حديث ببكر قوية دلالة من وجوه اولا أنه قال من يتصدق على هذا فجعل سر المسألة أن يحصل الفرض على الجماعة وهذا لا يختلف في اثنان على أن مقصودا من الولايات والسلام أنه يحصل جماعة ثانية وإذا يقول من يتصدق بأسلوب الترغيب والتحديد من يتصدق على هذا فهذا واضح الدلالة على مشروعية طلب الجماعة الثانية وتحصيل الجماعة الثانية ثالثا أن هذا الدليل دليل قور وفعله عليه الصلاة والسلام دليل فعل والأصل أن أدلة الأقوال أقوى لأن تشريع للأمة ومخاطبة للأمة ودليل الأفعال تدخلها الخصوصية وإن له كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مسلك أصولي يقولون أنه إذا جاءنا دليل يحتمل مع دليل لا يحتمل قد غير المحتمل على المحتمل فدلالة الفعل تحتمل خصوصية تحتمل العارض وأنه عرض الله عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس عندنا جج وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد وإن كان هذا يسمونه دلالة ظاهر فالشاهد أن حديث النسعود في كون يذب لا بيتي ولم يعرج تدخله كثير من الاعتراضات بخلاف حديث من يتصدق على هذا ثانيا القضية من جانب آخر وهو الجانب الثاني القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض نصان هب أن النصين بالمرتبة واحدة فانه اذا تعارض النصان رجع الى الاصل هل الاصل ان يصلى في المسجد او لا والجواب ان الاصل ان يصلي في المسجد صليه وعلى كل حال فالقول بانه يصلي هو الصحيح وهو الاشبه بالاصول على مسعويه الصلاه في المسجد واما تحريم ان يصلي في المسجد. ومنعه من ذلك ثم العجيب أنه قال لا يصلي جماعة ثانية يعني نهو وحرموا ودلالة الفعل ما فيها نهي يعني النفس الدليل الذي استذل به أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى حجرة هذا من نفسك نبدي عليه طلاب العلم أنه إذا استذل أحد بدليل طبق وجه الدلالة على الحديث الحديث الذي استذل به أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيتي ولم يعرج المسجد طيب هل فيه لا تصلي هل فيه نهي ينقل عن الأصل الذي جعلت المساجد من أجل وهي الصلاة فالواضح من هذا أن مذهب المالكية ومن وافقهم لأنه لا تعاد الجماعة الثانية ولا تكرر مذهب ضعيف مرجوح أمام ما هو أربح منه قوة وذلالة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطة الأخيرة عند العلماء اصل في النصوص أنه ربما نبه بالأدنى على ما هو أعلى منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى الرجل يصل وحده قال من يتصدق على هذا فندب من صلى أن يصلي مرة ثانية وهذا يدل على أنه إذا وجد من لم يصلي أصلا فمن ذلك أولى وأحرى وهذا ما يسمي العلماء الدلال بالأدنى على ما هو أعلى من والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ متى يبتدئ وقت صلاة الجمعة هل بعد طلوع الشمس أم بعد الزوال أثابكم الله صحيح نذب الجمهور أن الجمعة بعد الزوال وعما حديث قيله قائل الضحى أو نرجع ونتتبع الفيء فإنه ليس بصريح في أن الجمعة تصلى قبل الزوال وهذا الأمر حرره بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بعد الزوال مباشرة بحيث أن عليه الصلاة كانت خطبته قصيرة روات الله عليه وسلم وقراءته مرتلة فالبعض يطبق واقعه على, على أحوال النبي صلى الله فينظر إلى الجمعة في الزمان يجيس يخطب قراءة نصف ساعة ثم يجيس يصلي ربما بعض حين يطول في قراءته ويقرأ سبع اسم ربك على ولأ فحديث الغاشة يمكن أن يقل عن عشر دقائق فهذه ساعة إلا ثلث فما يتصور ساعة إلا ثلث انتدى الفيء فيقول كيف الصحابة يتتبعون الفيء والواقع ان هذا معروف في المدينة ومن يعرف سمت الظل الجدران والحيط يجد هذا أنه يتتبع الفيء ويقع هذا إذا كان اوقع الجمعة عند بداية الزوال وخفف الخطبة فإنه بإمكانها يدرك هذا القدر ثم أن الأمر يختلف صيفا وشتاءا بحسب بعد الشمس عن خط استواء قربها وهذا الحديث أنه يتتبع الفيء لا يدل على أن الجمعة وقعت قبل الزوال ما كان ف الذي أشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعها بعد الزوال مباشرة وكانت خطبته قصيرة عليه الصلاة والسلام ثم نظر الله إذا كان يقرأ بالجمعة والمنافقين أو بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية سبح اسم ربك الأعلى معها هل أتاك حديث الغاشية صفحة ونص وخطبته أخصر من صلاة كم تتوقع وكانت كلماته تعد عليه الصلاة والسلام ولذلك الأمر يحتاج إلى نظر كان عن الصلاة يعني كلامه محدودا وقليلا فلا يبعد من إذا كان بعد الزوال مباشرة وصلى بالناس وقراءته مرتلان يخرجوا تتبع الفيء وانتهى الإشكال أما أن يقال أنه صلىها قبل الزوال وبناء على ذلك الجمعة عيد ثم تأتي الأقسة الجمعة عيد والعيد يصح صلاته من بعد ثم ركب من هذا أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة كل هذا كله بالاحتمالات والاجتهادات والأصل أن الجمعة بدل عن الظهر والبدل يأخذ حكم مبتله وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة تبعى الزوار الشمس بعد أن تزول هو الأصل وهو الذي عليه المعول آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك